Bismillahirrahmanirrahim Arrahman Almanı Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an Almanı Almanı الشمس والقمر بخسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميذان ألا تطروا في الميذان وَأَصِيمُ الوَدَنَ بِالْقِطِّ وَلَا تُخْفِرُ النِّزَانَ وَالْأَرْضُ وَضَعَا لِلْأَمَانِ فِيهَا فَاتِحَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ صَوَّرَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَكْلٍ وَخَلَقَ فأَ آلَ رَبّك ماَا تُكَذب ربّ المشرقَين وَربَبّ المَبَ فبأَ آلَاء رَبّك ماَا تكَذب نَج بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا النُّؤُلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا ربكما تكذبان ولم الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس يطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان سألوا عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا دَآنَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ مِنَ النَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلاء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 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نَوَعًا فَابْتَغُوا فَأَسْفَارًا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيهما عينان تبريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنتم قبلهم ولا جاء فَأَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ يَقُوتُ الْمَرْجَانَ فَأَيَّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ امي الا الاحسان فباي الاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتا فباي الاء ربكما تكذبان ودهانا متان فباي الاء ربكما تكذبان شينا عينان الضاحكتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاتهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان شور مقصورات في الخيام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 مستكئين على رفرف خضر وعبقر من حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام